المعاني اللغوي أو البلاغية اللي موجودة في الحديث يعني درست بلاغ مش يخطيع بنفسه طول حياته للفصل لازم نخرج معاني اللي موجودة فيها طبق التدريس مجال للعطار مستوى الأول هو احنا احنا اصال طالب التدريس انه احنا اختار سوى اجتدائي ايوه ايوه انا امكلمك تختار شيء انا مقصد على المضارف على الماضي آه. انت تختار شيء مستوى انت بدأ فلائب مغويس ست درستك بلاغة درستك المسند والمسند إليه وتعب وتعب وتعب بعد ذو فيك اشياء انت ريزي بتلفل وما دفين مهاراتك انت قدراتك انت بنا بدرس دول موجودين عندي درجة ايه اه اركان الاسلامية ده مسلا اضافة ده ده في عندي كذا مسند ومسند إليه تبدأ انت رأيه من اشياء اللي هي بتظهر قدرات المعلم اللي تتميزه عن غيره اه الفنيات بسم الله ده بي بي بين إن فاهم. لما تبقى مدرس حديث او مدرس تفسير او مدرس فقر وتدخل تعرج على شيء في النغة العربية لا استاذ ده الاسلام شاء الله انا الطالب يطالب يحتاجك ويتقبل كلامك ويتقبل منك اي شيء لازم مش هو حديث بس خاص بالحديث وراول حديث وأبو هريرة وأعبد الله بن عمر وأعبد الله بن عمر بس كده لا انا لازم ماده الحديث ومادة التفسير والمطالع والمصوص العجبية انا ممكن لكش انت لا لا ما انا انا بطلع نقطه في اي انا بقول لك شيء انت انا بكلم الجميع الماده <تصفيق> دي تطبيق بتكون تطبيق لما درستوه في البلاغة وفي النحو والصرف لازم تعتبر تعتبرها هذا الشيء ولازم انت وانت بتدرسها تخليها جامده ها لازم تعرض عن المعاني النحو تشوف النحو طلع حته النحو حتى في البلاغة لا اقول لك من السنين الماضية اللي هي متعلقة اللي ما تدرسه في هذه السنة محور الدراسة في عادي السنة بندرس ايه في البلاغات التشبيه. اه ده هنا بقول كزا بيشبه كذا بكزا شفت يا جماعة مش كل الحديث بقى تاخده كله تشبيه او كله اعربات وكل لا. لأ بتلاقي تلاشتة كده صورية محاجا مصير بولي يا مسلم على خمس الله بولي يا بس دي لو بدأت يا واحدة بس كده بولي يا فعلي يا ولادي فعلي ببني من المشهول متعرف بس خلاص كده انتهى في حاجة تدقلية ايه? الاشياء البرزة. يعني في الحديث أو, أو, او في الاية ممكن تقرأ اغنية نقطة اغنية. بس مش كيف. او في الاية القرآنية نفس الشيء او في البيت الشعري، اه. والله وهنا حاست حاجة متعلقة بالدراسة. اه. المؤمن المؤمن كان بنيان يشدوا بعضوه بعضا. كان بنيان ده ايه ده. في حاجة اسمها تشبيل ده احنا درسناها في التشبيل. تشبيل. لطائف يعني. لطائف. ايه. ايه. ايه. ايه. ايه. ايه. انت تبرز موهبتك انت كمدرس وانك انت مطلع هل جمتك شخصيتك ايه قوية او عندك داي الطالب يحترمك اكتر ويتقبل منك ويسخ المعلومة ويحبك انك تدرسه دايه دا الكلام ده دا مين؟ الجميع بما فيهم انا بس طبعاً هي حظ محمد يعني تزع... ما من نقل اخوانكم اليوم يعني. كده وتأدع. واللي يحصل دينكو هنا ده. يعني ده دي دينكو. يعني من احنا اليوم محمد طلع يداريش درس او محمد الوعي المطبخ هنا في أسرار ونتعلم كلنا من بعض أنا أستفيد من مرة معلومة أو نعيم أو من محمد أو من يوسف أو ماروسى أو من هنا معلومة هنا بستفيد من خطأ هذا بستفيد من خطأ إحنا بنتعلم من الأخطاء إحنا نتعلم من الأخطاء ما بنتعلمش من الصواب ولما أنا أجلس كذا أشوف وأسجل مفروض تسجله الواحد يوقف تسجله والدكتور بيسألك أكيد ايه اللي انت اخدته على صاحبك وده ايه طبيعي وحكذا ايه طبيعي لانه متأكد انه ما بيعمل كذا لانه انت بتسجل الاخطار مش لانك انت بتحصي عليه الاخطار لا هو المفروض كان كذا طيب هو الدكتور بيسألك الله إيه, ايه ملاحظاتك على محمد ملاحظاتك كان مرحوظة واحد اتنين ثلاثة نعم. بالتأكيد حتجد فيه مرحوظة جماعية كله كله اكيد بما فيهم الدكتور حتجد فيه شيء جماعي مم. معناها. ان الكل المتفخ على اني ده خطأ طبعا وقد يكون من وجهة نظر الطالب خطأ لكن من وجهة المعلم ليس خطأ القديم يبين هو برا ايه ها؟ نعم الدكتور ده يبين لك بلا يعني ده ده صح كده مونتن كده مونتن كده فالمطبخ ده او القاعة دي اخواننا والله النفسي لو فيه وقت في الفصل التاني انتم تتدربوا تاني نعم نعم. ان شاء الله مم. او ان انا عائلة هدهين او ان انا فعل توقف تدريجي اقلشي عمل مثلا اه تدريب عملي اه المرة الاولى او الثانية اثث مرات يعني يدرب الانسان لا لا, لا. طالب اطالب مش مرة واحدة نحن نقل سانة كاملة على الاقل على الاقل قلنا لان اخدت سنتين والله اه اه اه اه اخدت سنتين, دلخد في دلخد سنتين. دلخد في احنا اخدتشي فصل نظري فصل عمل لان خدت سنتين في سنة ثلثة كنت مدرسة للمرحلة الاعدادية تربية عمل مدارس المسنينههه لما في تعقيدات مع الجامعه مع المدارس وتروح المدرسه الاساسيه ناخد كل ميزونه كل خمسة او ستة في مدرسه ومعانا مشرف استاذ يكون استاذ جناي وكمان متربص مشرف. يكون هو جالس معك متربص مش بس دائما يعني بقعدش معاك مرة معاك مره واثنين طيب وقت لما يشعر انك انت خلاص يقيمك من اول جلسه من اخر يعني الدكتور يقيمك من اول جلسه أو طالب ثالث من أول درس نفس الشيء وفي الرابع سنراجع كنا مدرس في الثانوي وهكذا فأنت يعني فعلا هي محتاجة زي مثال دكتور هي محتاجة فصل على الأقل فصل دراسي كامل. نعم أنا فقط هذا. أنا كل شيء. الله حافظه من دولة. إن شاء الله. لكن كثرة خمسة مدرسين ترى راع كثرة يكون نظري. رابع تطبيق. يكون تطبيقي. نحط الرابع مسافة أول فصل ثاني، فصل أول نظري، فصل ثاني عام. ممكن إن شاء مم. مم. الله. نشكر الله جزيلًا على. استفيدوا منها على قد ما تذرون. أرى فيه. حقيقة، لأنها ذات مهمة جدا ولن ولن ولن بأكد مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة تتحناك الفرصة مثل هذه اللي فيها صح أخطائك وتعدل من نفسك في المسألة هذه. بعد كده. استفيدوا هنا قدر الان كانت. ربنا ايه. افضل ان شاء الله. اه امين شكرا. شكرا. لا لا افضل. لا افضل. افضل. بوقت احداث طيبة. وعلق بشيء بس. انا لا اتكلم. لا لا بس اقول لك على شيء بس انا شوف طوح. وهذا ده بس من خلاله <تصفيق> اقدركم. ان شاء الله. لكنك انت الواحدة على اي واحد فيهم وقف هذا المشهد. هل الموضوع بجدية. وتعامل مع الجميع بسواسية. نظراتك في النظرات وانت تنظر طلابك ده برضو عامل مهم جدا انك ما تركز نظرك على واحد معين انا مش لاحظ انك عمال توصل الدكتور دي الدكتور دي لا ده خطأ اعتبرني انا مش موجود حيجي في موجف بقاهم جالس هذا الخطأ انك تركز عليه لانك طول ما انت بصص لي وصل الدكتور دي هتخطأ وحتى بتلك اعتبره طالب زي طالب ما تديروش اي اتهام لو جاء ما